وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم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 فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتَعِينَ عَنِ الْأَمْيَنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيْطُمَعُ كُلُّمَرِئٍ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن مَا يَعْلَمُونَ فَلَا فأقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراً كأنهم كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون.